ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولحم الخطاياكم وما نحن بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومي عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ بُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَالْوُصُولُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جُمْلَة تَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَادِمِ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي مَنَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها غطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجيه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم ما رسل نالوا طنسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا مندوك على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسكون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيب فقَالَ يَا قَوْمَ أَبُو اللَّهِ وَرْدُ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْ رُبُّ الرَّادِ فَأَصْبَحُوا فِي ذَارِي مُجَاثِينَ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِمْ مَسَاكِينِ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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين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 أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أرسل إلينا ورسل إلَيْكُم وإلى هنا وإلى هُم واحد وإلى هنا وإلى هُم واحد ونحن نقوم مسلمين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 ولا تحقه بيمينك إذن ارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أن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 في ذلك لرحمته وذكرى لقوم يؤمنون قل كفار الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطن وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب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 يوم يرشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتحطف الناس من حولهم أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدية لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين